يسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد وأن ينفعنا بقراءه هذا الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملهم للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب يعني هذا يسمونه براعة استهلاد يعني يعطيك في المقدمة مضمون ما سيتكلم عنه في البحث فالمنطق هو الحكمة وهو فصل حطاب كلام الفصل يعني وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام وبعد فيقول أحمد الزمنهوري بلغه الله الآمان وإيانا جميعا إن شاء الله ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال قد سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق يعني هذا الكتاب الذي سماه صاحبه السلم في علم المنطق شرحا يكون في غاية الليين لا يكون صعبا يستغرق على الافهام نعم وان لا ازيد على حل الفاظه يعني ان لا في شربه. ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه فاجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك مسميا له بايضاح مبهم من معاني السلم طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله طبعا المبهم معناه إيش؟ الغامض يعني كما طلب منه لا يريد أن يتوسع الشرح لأن الذين يحفظون هذا النظم يرغبون أن يعرفوا معانيه، فإذا طال عليهم الشرح ضاعوا في ذلك لا صار. قال طائبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع باصله إنه على ذلك قدير قال رحمه الله تعالى يعني صاحب السلم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب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 يعني من حيث المعنى اللغوي معنى الحمل قال الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته الثناء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر جاء في الحديث لما مر بالجنازه اثنوا عليها خيرا ومر باخرى فاثنوا عليها شرا وان كان يغلب اطلاقه على الوصف نعم الخير نعم على الخير الحمد لغة يعني في اللغة الثناء بالكلام يعني باللسان الثناء بالكلام بعضهم يقول باللسان على المحمود على الذي نحمده وعلى الذي نثني عليه بجميل صفاته حين عليه بجميل صفاته فهذا هو الحمد وعرفا في فعل ينبئ عن تعظيم المنعم هذا الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره فهو من حيث هو منعم فيثنى عليه بسبب إنعامه سواء أكان هذا الإنعام على الحامد أم على غيره تقول فلان كريم ولعله لم ينلك من كرمه شيء يسمى كلامك حمدا قال والشكر لغه في اللغة هو الحمد اصطلاحا يعني التعريف الاصطلاحي للحمد هو المعنى اللغوي للشكر مع ابدال الحامد بالشاكر يعني في اللغه معنى الشكر نعم شكر يشكر فعل فعلا ينبئ عن تعظيم منعم بسبب انعامه على الشاكر أو على غيره قال وعرفا في الاصطلاح صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله هذا معنى الشكر في اصطلاح العلماء ولذلك قال الله تعالى وقليل من عبادية الشكور لأن هذا المعنى يعني لا يستطيع فعله إلا القليل من الناس أو لا يأتي به إلا القليل من الناس صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من النعم معا الخلقية والكسبية إلى ما خلق لأجله لا يصرف بصره إلا في مرضات الله ولسانه في مرضات الله وهكذا قال وتحقيق الكلام على البسمله وما تكلم هنا عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم باسم والحم والرفز الجلالة آخره ما تكلم عنه وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفة والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام يعني له رسالة في هذا المعنى قال والله الحمد لله نعم والله ضغط جلاله علم على الذات الواجب الوجود الذي لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى فهذا معنى الواجب الوجود وجوده لذاته لا لغيره الحمد لله الذي قد اخرج قال واخرج بمعنى اظهر والنتائج اخرج نتائج الفكر نعم النتائج جمع نتيجه وهي النتيجه يعني المقدمة اللازمه للمقدمتين تكون هناك مقدمه اولى ومقدمه ثانيه يلزم عنها مقدمة ثالثه ربما يعبر كما سيأتي معنا عن المقدمة بالقضية نعم على كل حال لأن هذه النتيجة قد تكون مقدمة لغيرها قال النتائج جمع نتيجة والنتيجة وهي يعني النتيجة وهي النتيجة يعني المقدمة اللازمة للمقدمتين مقدمة تلزم عن مقدمتين كالعالم حادث هذه مقدمة لازمت اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث العالم متغير هذه مقدمة مسلم بها والحس دليل عليها لا يستطيع أن ينكرها أحد العالم متغير قبل ساعه لم يكن الحال على ما هو عليه الآن طالما أنه متغير فهو حادث العالم متغير وكل متغير حادث فينتج ماذا يعني نطرح الزيادة نطرح المتكرر من المقدمات نسقط المتكرر تطلع النتيجة ايش العالم حادث هذه النتيجة قد تكون نتيجة مقدمة لقياس اخر فنقول وكل حادث العالم حادث وكل حادث بد له من محدث فللعالمي محدث، نعم وهكذا. لذلك سماها مقدمة قال لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث والفكر أخرج نتائج الفكر والفكر حركة النفس في المعقولات يعني إشغال الذهن في الأمور المعقولة وليست الأمور المحسوسة الأمور التي يدركها العقل وحركتها في المحسوسات تخيل بالنسبة للمحسوسات حين تشغل ذهنك بالمحسوسات فهذا ايش تخيل وليس فكرا نعم انت تعرف الجامع الغواص يبقى في ذهنك في يوم من الايام اذا سافرت الى بلدك نعم تشغل ذهنك في تصوره فهذا ايش تخييل لانك تدرك او تعلم هذه الصورة فحركة الفكر حركة, أو حركة النفس في المحسوسات هذا ايش؟ تخيل لانك تجعل في ذهنك خيال لهذه المحسوسات التي عرفتها واحسست بها اما حين تشغل ذهنك في المعقولات فهذا ايش هو الفكر قال والارباب اخرج نتائج الفكر لارباب الأرباب جمع رب والمراد به هنا الصاحب نعم لأرباب الحجة يعني أصحاب الحجة أصحاب العقول طبعا كلمة رب نعم تستعمل مضافه لغير الله تعالى بينما مطلقة أو معرفه بال لا تطلق إلا على الله تعالى لا نقول الرب إلا لله تعالى ولا نقول رب إلا لله تعالى قال هو العقل وهو مقصور يعني هكذا الحجى فالالف الأولى قد أخرج بالإطلاق أما الألف الثانية في الشطر الثانية فهي من أصل الكلمة ومعنى البيت الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم أظهر لأرباب العقول لاصحاب العقول نتائج أفكارهم أشغلوا نفوسهم اذهانهم فخرجت معهم هذه النتائج قال وفي ذكر النتائج براعة استهلال لأن المنطق كله من أوله إلى آخره المراد منه القياس المنطقي والقياس المنطقي من أجل الحصول على نتائج صحيحة ومسلم بها القياس هو الأصل في بحث المنطق هو القياس المنطقي والقياس المنطقي الغاية منه أن يتوصل إلى نتائج صحيحة وسليمه ومسلم بها فإذن يعني غاية هذا العلم هو إيش؟ النتائج فقدم لنا من اول البحث ذكر النتائج فهذا ما يسمى براعي استهلال استهل حديثه ببيان الغاية من هذا الموضوع قال وفي البيت سؤالان الاول لما حمد بالجملة الاسميه ولم يحمد بالفعليه قال الحمد لله ولم يقل احمد الله هذا سؤال الثاني لما قدم الحمد على لله مع ان تقديم الاسم الكريم اهم اه تقديم الاسم الكريم اهم قال والجواب عن الاول ان لماذا حمد بالجملة الاسمية انه حمد المولى لذاته يحمد الله تعالى لذاته لا لانعامه ولا لغير ذلك لان ذاته تستحقه الحمد سبحانه وتعالى وذاته سبحانه ثابتة مستمرة حين يكون الحمد على صفة متجددة نحمد بالفعل الذي يدل على التجدد أحمد فلان لأنه فعل معي كذا وكذا نعم أما الحمد لله تعالى نعم على ذاته لأن ذاته تستحق الحمد وذات الله تعالى دائمة مستمرة فاللائق أن تمدح بما أو أن تحمد بما يدل على الثبوت والاستمرار وهو الجملة الاسمية قال فناسب الحمد بالجملة الدالة فناسب الحمد بالجملة نعم والجواب عن الأول انه حمد المولى لذاته وذاته سبحانه ثابتة مستمرة فناسب الحمد يعني ناسب الحمد هذا المعنى أو ناسب الحمد بالجملة الداله على الثبات والدوام وهي الجملة رسمية قال وعن الثاني إنه لماذا قدم الحمد على لفظ لله بأن المقام مقام الحمد إنه الآن في مقام حمد لله تعالى وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية يعني الآن نحن في أي مقام في مقام الحمد لله تعالى فهذا الأمر هو الذي نعم يقتضيه الحال فالمقام يقتضي نعم بيان ما يتناسب معه المقام الآن مقام حمد لله تعالى الحمد صفة عارضة أما لفظ الجلالة الله تعالى نعم يعني شيء سابق نعم فالكلام مر مراعاه الكلام لمقتضى الحال فهو الان مثلا يتكلم عن علم المنطق فلا يناسب ان يقدم بكلامه مدح لعلم الفقه انما يناسب ماذا ان يقدم كلاما لعلم المنطق فهو قال في مقام الحمد فيناسب ان يقدم الحمد قال بأن المقام مقام الحمد، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام للمقتضى الحال قوله وحط, وحط عنهم بمعنى ازال ومن في قوله من سماء العقل احط عنهم من سماء العقل بمعنى عن من سماء يعني عن سماء العقل أزاح عن سماء العقل بمعنى عن وهي ومجرورها بدل مما قبله يعني من سماء بدل من قوله عنهم يعني يصلح المعنى ان يقال وحط عن سماء العقل بدل ان يقول عنه لكن للتأكيد ولتتمد البيت قال وهي ومجرورها بدل, بدل مما قبل اي ازال عن عقلهم الذي هو كالسماء يعني سماء العقل الاصل عن عقلهم الذي هو كالسماء فالسماء مشبه به يشبه العقل بالسماء لكن ماذا فعل قدم المشبه به واضافه الى المشبه قدم المشبه و عقل كالسماء المشبه العقل والمشبه به السماء فحذف اداه التشبيه التي هي الكاف وقدم المشبه به وهذا يكون مؤثر في المعنى واضافه الى المشبه فقال سماء العقل والاصل مع عقل كالسماء قال عن أي, اي ازال عن عقلهم الذي هو كالسماء ايه ما المعنى الجامع بينهما قال بجامع لانه دائما هناك معنى مشترك وجه الشبه بين المشبه والمشبه به قال بجامع كون كل منهما محلا بطلوع الكواكب العقل محل طلوع الكواكب والسماء محل طلوع الكواكب فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والاسرار وكواكب السماء حسية واضحة معروفة قال والاصل من عقل كالسماء فحذفت اداه التشبيه واضيف المشبه به للمشبه بعد تقديمه عليه يعني بعد تقديم المشبه به على المشبه هي اصلها عقل كالسماء فحذفنا اداه الشبه نعم فقدمنا المشبه به الذي هو السماء اضفناه الى العقل فصار ايش سماء العقل قال وهذا العمل جار في قوله من سحاب الجهل يعني نفس العمل الذي عمل بقوله سماء العقل نفسه نعم عمل بقوله سحاب الجهل أصله جهل كالسحاب جهل كالسحاب والمعنى الجامع بينهما أن الجهل نعم يحول دون المعرفة والسحاب يحول دون رؤيته السماء. ايضا سحاب نعم جهل كالسحاب حذفنا اداه الشبه اداه التشبيه الكاف نعم قدمنا المشبه به الذي هو السحاب واضفناه الى المشبه الذي هو الجهل اذ اصله من جهل كالسحاب ففعل به ما تقدم من حذف الاداب تقديم المشبه به واضافته الى المشبه والجامع بين الجهل المعنى الجامع وجه الشبه بين الجهل نعم الذي هو عدم العلم بالشيء الجهل ما هو عدم العلم بالشيء والسحاب ما هو وجه الشبه بينهما كون كل منهما حائل حاجز السحاب يحول دون رؤية السماء والجهل يحول دون ادراك الاشياء قال ومعنى البيت وحط عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب اي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب يعني ازال الجهالات عن عقولهم فبرزت لهم النتائج والافكار قال وفي هذا البيت سؤالان ايضا يعني هناك سؤالان يردان على هذا البيت الاول عطف حط على اخرج من اي قبيل قال اخرج نتائج الفكر وقال وحط عنهم ما هو المعنى الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه الثاني السؤال الثاني أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي وشبه ايش الجهل بالسحاب الجهل امر عدمي لانه عدم العلم بالشيء والسحاب أمر وجودي حسي نعم قال ولا يصح تشبيه العدمي بالوجودي فكيف تشبه الجهل بالسحاب والجهل امر عدمي لأنه عدم العلم بالشيء والسحاب أمر وجودي. قال والجواب عن الأول يعني عن عطف حط على أخرج أنه من قدير عطف السبب على المسبب لأن عزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج متى يظهر العلم متى تظهر السماء إذا ازيح السحاب ومتى تظهر تخرج نتائج الفكر حين يزال الجهل فإذا إزالة الجهل سبب لخروج نتائج الفكر فهنا عطف السبب على المسبب خروج نتائج الفكر مسبب سببه ما هو إزاحه ايش الجهل فإذا صار من عطف السبب على المسبب قال وعن الثاني انه كيف شبه الجهل بالسحاب والجهل امر عدمي والسحاب امر وجودي قال وعن الثاني بان الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء فيكون امرا عدميا يقال فيه ادراك الشيء على خلاف ما هو به ادراك الشيء على خلاف ما هو به وإن كان بعضهم يسمي هذا الثاني جهلا مركبا عدم العلم بالشيء هو الجهل أما أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جهل مركب فهو في هذه الحال يجهل ويجهل أنه يجهل لانه ظن أنه أدرك لكن أدرك على خلاف الواقع إذا حسب التعريف الثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو به لا يكون امرا عدميا بل يكون امرا وجوديا قال فلم يكن عدميا فصح التشبيه يعني ليس عدميا محظى من وجه يمكن أن يكون امرا عدميا من وجه آخر إذا قلنا هو عدم العلم بالشيء فهو عدم أما إذا قلنا إدراك الشيء على خلاف ما هو به فيكون امرا وجوديا قال فصح التشبيه قوله حتى بدت نعم وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفه قال اي ظهرت بدت يعني ظهرت غايه للحط حط عنهم يعني ازال ازال هذه السحب نعم سحاب الجهل الى ايش ان ظهرت لهم شموس المعرفة اذا غاية الحط ما هي نعم الظهور غاية الحط نهايه هذا الحط في هذا الجهل هو ان ظهرت لهم هذه المعارف حتى بدت لهم شموس المعرفة اي معرفة كالشموس ففعل به ما تقدم يعني كما فعلنا بسحاب العقل وفعلنا بسماء العقل وسحاب الجهد من حذف اداه الشبه وتقديم المشبه به واضافته للمشبه قال والمخدرات حتى راوا مخدراتها نعم المستترات المخدرات المستترات ذوات الخدور ذوات الخدور كالبكر في خدرها الخدر كان عبارة عن ستر يوضع في جانب البيت فكانت تجلس خلفه البكر في الجاهليه قبل الإسلام نعم كان الحياء موجود نعم أكثر مما هو عليه في بعض المجتمعات اليوم نعم فإذا جاء ما في شيء اسمه حجاب الشيء من هذا القبيل وبيجتمعوا الناس وبيحكوا أشكال وألوان نعم او اذا جاءوا ليخطبوا هذه البكر فهي أن ان تجلس امام الرجال فماذا تفعل يجعلون لها سترا في جانب البيت تجلس خلفه هذا الستر يسمى خدرا يعني هو خاص بهذا المعنى ليس اي ستر يقال له خدر لا انما الستر الذي تختبئ خلفه البكر حياء نعم. ولذلك يقولون كالبكري في خدرها كأن الأصل يعني أن يكون الخدر للأبكار قال والمخدرات المستتيرات وطبعا يعني هنا في معنى أن نشبه إيش الأفكار التي تبرز بالمخدرات يعني بالابكار واضح لأنها أشياء جديدة تبرز كل شيء يقال عنه بكر أي عرض بكر يعني بعد لم تستخدم في الحرافة. إنعم هذه الصنعة بكر يعني ما سبق لها نظير وكذلك هنا البكر أيضا لم يسبق أن مسها الرجال فلذلك يشبه بها كل شيء جديد كل شيء جديد وشبه بالبكر قالوا المخدرات المستتيرات لأن الخدر معناه الستر نعم الستر بالكسر اسم أما المصدر الستر ستر يستر سترا مصدر لكن الشيء بالذات يقال له ستر قال ومنكشفة ظاهرة حتى رأوا مخدراتها منكشفة ظهرت لهم هذه إش المعارف وظهرت لهم هذه النتائج وهذه الشموس قال والمقصود من البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم ألم يقل غاية للحظ فانتهى زالت هذه الحجر الكليه انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها هذه معارف دقيقة ظهرت الان فازاحت كل انواع الحجوب. قال وفي هذا البيت سؤالا يبتر يعني في كل بيت هيا مننا سؤالين قال الاول ان البيت الاول يغني عن البيت الاول الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لارباب الفجا انه ظهرت هذه نتائج الفكر واصبحت واضحة فنفس المعنى الذي قاله حتى بدت لهم شموس المعرفة الى اخره الثاني السؤال الثاني ان البيت الاول يغني عنه يعني يغني عن البيت الثالث السؤال الثاني فكان الاولى بعد ان وقع منه ذكره وكان يغني عنه البيت الاول اما وقد ذكره فكان ينبغي ان يقدمه بعد البيت الاول فكان الاولى بعد ان وقع منه ذكره ان يذكر الاول بجنبه او يذكره بجنب الاول لكون كل منهما مسببا عن ازاله الحجب ظهور نتائج الفكر مسبب عن ماذا عن ازاله الحجب و شموس المعرفه مسبب عن ازاله الحجب فالبيتان متقاربان فكان يبدي ان يكون احدهما بعد الاخر اما ان يقدم البيت الثالث بعد الاول او ان يؤخر البيت الاول نعم الى ان يكون قبل البيت الثالث بل لكون كل منهما مسببا عن ازاله الحجب قال والجواب عن الأول إنه البيت الأول يغني عنه أن النتائج في البيت الأول أعم من ان تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها او لا معم النتائج نعم يمكن أن تكون يعني قريبة ويمكن أن تكون بعيدة ويمكن أن تكون دقيقة ويمكن أن تكون جلية فإذن المعنى هناك أعم وما في البيت الثاني خاص بالمستورة البعيدة فلم يغني البيت الاول عن، يعني صار ذكر الخاص بعد العام او التخصيص بعد التعميم نتائج الفكر منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب نعم اما هذه المخدرات هي بعيدة ومستفرات فلذلك صار معناها مختلفا بعض عن الأولى فذكر الخاص بعد العام. قال وعن الثاني إنه لما إذا لم يقدم البيت الثالث قبل الثاني بأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال يعني لو أخر قد أخرج نتائج الفكر لا يكون قد أتى ببراعة الاستهلال التي هي أن يشير إلى موضوع البحث الذي يتكلم فيه في أول كلامه لو أخر البيت الثاني فمعنى ذلك يكون البيت الأول لو أخره يفوته هذا المعنى وهو براعة الاستهلال لأن براعة الاستهلال أن يأتي أن يشير إلى مضمون بحثه في أول كلامه قال بأنه قدم البيت الأول حرصا على براعة الاستهلال فلم يتأت جعله بجنب البيت الثالث واضطر طيب يعني قيل لماذا لم تقدم البيت الثالث إذن قال واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبله لأنه قال إنه حتى بدأ هذه غاية نهاية الحق نهاية الإزالة هذه السحب عن سماء المعرفة فلو قدم أيضا البيت الثالث ما بتحقق هذا المعنى البيت الثالث نهاية ما, ما ذكر في البيت الثاني فكيف يقدم النهاية على البداية طبعنا. حط عنهم أزال عنهم سحب الجهل إلى أين كانت نهاية هذه الإزالة حتى بدت فهل يقول حتى بدت لهم شموس المعرفة قبل أن يقول حط عنهم من سماء العقلي ما يتناسب يكون قدم النهاية على البداية قال واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لما قبل فلم يتأت جعله لجنب الأول والله تعالى أعلم فضل. نعم قال الثاني فكانت الأولى بعد أن وقع لأنه لم تيسير السؤال ايه هو يعني إذا حب واحدك يمشي يظن أن قوله أن البيت الأول يغني عنه الثاني لا ولا مراده يغني البيت الأول يغني عن الثالث فيعني هنا لا بد لك من أن تقف نعم السؤال الثاني طالما أن البيت الأول نعم. لا يغني عنه. هيك هكذا بدي يقدر. فكان الاولى. نعم. يعني بدنا نلاقي تأويل لكلمة الفاء. هو لو حذفت الفاء ما في عندك الاشكال. لو قال الثاني كان الاولى بعد ان وقع فما بيجي هذا الاشكال. اما قوله فكان فمعنى ذلك في هناك كلام. لانه فكان يعني في عطف. فاين على ماذا عطفت الفاء? فالتقدير إنه فإذا كان البيت الأول لا يغني عنه قال ما أن البيت الأول لا يغني عنه فكان الأول إلى آخره فهو يعني حذف المعطوف عليه وأتى بالمعطوف نعم. ثم قال نحمده جل على الانعام بنعمة الإيمان والإسلام نحمده جل الله سبحانه وتعالى على الانعام بنعمه الايمان والإسلام من خصنا بخير من قد ارسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى الله عليه ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا نعم ما دام الحجا المفرد الحجا العقول نعم الجمع ايش جمع العقول الحجا ما قال ايش الحجا نعم العقل نعم اذا الحجا ايضا صلى عليه ما دام الحجا يخوض من بحر معاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بانجم في الاهتداء قولي عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم اقول حمل المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا اولا اول ما قال الحمد لله نعم حمل ايش مطلقا وحمده حمدا مقيدا ثانيا الحمد المقيد نحمده جلا على الإنعام بنعمة يعني لأنه أنعم علينا هناك حمد ذاته سبحانه وتعالى نعم بينما الآن نحمده بمقابل النعمة التي أنعم بها علينا والحمد بمقابل النعمة واجب الحمد بمقابل النعمة واجب بينما الحمد على الإطلاق مندوب قال ليحصل له الثوابان المندوب على الحمد الأول والواجب على الحمد الثاني حين يكون الحمد بمقابل نعمة على الحمد يكون هذا الحمد واجبا لكن حين يكون الحمد على للمنعم لإنعامه مطلقا فيكون هذا الحمد مندوبا فهنا جمع بين الواجب والمندوب وليكون شاكرا ربه وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها كونه ألهمه أن يحمده اولا فهذه نعمة تحتاج إلى حد ايضا وتحتاج الى شكر وقوله جل بمعنى عظم نحمده جل بمعنى عظم على الانعام قال والانعام هو اعطاء النعمه انعم عليه يعني ايش اعطاه نعمه لي. على الانعام بنعمه الايمان قال والايمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام سواء كانت احكاما اعتقادية ام احكاما عملية الاحكام نوعان احكام اعتقادية الايمان وما يتعلق به نعم واحكام عملية فهنا المراد بالنوعان تصديق القلب تصديق يعني ايش الاعتقاد الجازم والاسلام على الايمان بنعمة الايمان والاسلام هو الافعال الظاهرة كالصلاة والصوم لكنهما متلازمان شرعا الايمان والاسلام نعم مختلفان مفهوما متفقان ما صدقا آه الما صدق لهما واحد الما صدق الايمان المؤمن الناجع عند الله تعالى هو نفسه المسلم المسلم الناجع عند الله تعالى هو نفسه المؤمن فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إذن الإيمان والإسلام نعم اتفقا في الما صدق إيش معنى ما صدق يعني ما يصدق عليه الإيمان هو نفس ما يصدق عليه الإسلام طبعا الايمان النافع عند الله عز وجل والاسلام النافع عند الله عز وجل وإن كان المفهوم مختلفا فالايمان هو التصديق والاسلام هو الخضوع والإذعان الايمان التصديق التصديق في القلب والاسلام الخضوع والإذعان وذلك يكون ظاهرا فقد يكون من حيث المفهوم مؤمنا ولا يكون مسلما وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا لكن من حيث المصداق صدق بالنسبة للنفع عند الله تعالى وفي الحياة الدنيا فالما صدق واحد ايه؟ هذا من حيث المفهوم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا كما قلنا مفهوم الإيمان غير مفهوم الإسلام لكن ما يصدق عليه الإيمان بمعنى أنه ينتفع به في الدنيا والآخرة نفس ما يصدق عليه الإسلام بمعنى أنه ينتفع به في الدنيا والآخرة واضح؟ فهمت؟ يعني هؤلاء آمنوا الدعوا الايمان لكن هم ماذا قالوا؟ قالوا اشهد أن لا الله واشهد ان إذن هم يعني أظهروا الخضوع وأظهروا الاستسلام أما التصديق في القلب ليس موجودا عندهم فهل ينتفعون عند الله تعالى؟ لا ينتفع لو كان جازما في قلبه ومعتقدا في قلبه الإسلام هل ينتفع في الدنيا لا ينتفع ولا ينجو عند الله تعالى إذا لم يصدق ويعلن الإسلامه ايمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام فإذا من حيث المفهوم يختلفان لكن من حيث النتيجة فهما متلازمان لا ينفع إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا ايمان هذا معنى ما صدق يعني ما يصدق عليه لذلك قال لكنهما متلازمان شرعا من الناحيه الشرعيه هناك تلازم بين الإيمان وبين الإسلام قال ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لاجل انعامه علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما انقاذ المهجه من النار المهجة يعني ايش النفس المهجة يعني النفس هو في الاصل المهجة الوجه المهجة في الاصل هي ايش الوجه لكن كيف ينقذ الوجه من النار لا ينقذ الا بانقاذ النفس قال وفي البيت سؤالان الاول لما حمد اولا بالجملة الاسمية وهنا بالجملة الفعلية. الثاني لما حمد على الانعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة. قال على الانعام الانعام وصف من صفات الله تعالى الذي نالك أنت ما هو الذي نالك النعمة فلما لم تحمد على هذه النعمة لما لم يقول نحمده على نعمة الإيمان والإسلام. قال والجواب عن الأول أن الحمد هنا متعلق النعم هنا قال نحمده جل على الإنعام فمتعلق الحمد ما هو النعم وهي متجددة النعم متجددة كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في إيش نعم جديدة من الله تعالى على هذا الإنسان فهي متجددة فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية وعن الثاني وهناك قال الحمد لذاته سبحانه وتعالى وذاته غير متغيرة وغير متجدده فناسب أن يحمده بما يدل على الثبوت والاستمرار يعني ما أعاد الكلام بأنه ذكره هناك وعن الثاني لماذا حمد على الانعام الذي هو صفة من صفاته المنعم ولم يحمد على النعمة التي نالها المنعم عليه. وعن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها انه أنا أحمده لهذه النعمة يعني اذا لو لم توجد هذه النعمة علي لما حمدته لكن لا الله تعالى نعم متصف بالإنعام فهو يستحق الحمد سواء أنعم علي أو لم ينعم عليه قال وثقا عن الثاني بأن الحمد على النعمة, على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف أيضا قد يوهم أنه فقط يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والإسلام نعمة العقل والسمع والبصر والإيجاد والرزق والعطاء وكذا وكذا فإذا قلنا على الإنعام فهو أولى لأنه يعمه جميع الإنعام بكل النعم نعم يعم الإنعام بكل النعم وقوله من خصنا من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمده نحمده نعم نحمده إيه نحمد من نحمد من خصنا فمن بدل من الضمير الذي هو الهاء العائد على الله سبحانه وتعالى قال وقوله من خصنا من اسم موصول بدل من الضمير المعمول لنحمد يعني كانه قال نحمد من خصنا وخصنا أي معاشر المسلمين خصنا من هذا الضمير ما لمن يعود قال معاشر المسلمين نعم بخير من قد ارسل ومن بمعنى رسول خصنا بخير من قد ارسل يعني برسول خصنا برسول طبعا فهم من قوله قد ارسل من قد ارسل يعني برسول نعم وحاز بخير من قد ارسل وخير من حاز قال بمعنى جمع الحيازه بمعنى ايش الجمع هو في حوزتي يعني في جمع وتحت يدي وحاز بمعنى جمع والمقامات من حاز المقامات العلا المراتب جمع مقام طبعا والمقام هو المرتبه والعلا الرفيعه نعم وخير من حاز المقامات العلا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا يمكن ان نقول ايضا محمد بيكون ايش خبر لمبتدا محذوف هنا محمد يكون بدل من قوله خير نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم بدل من خير بخير من قد ارسل بمحمد خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والسيد متولي أمر السواد السيد متولي امر السواد إيش معنى السواد قال الجيوش الكثيرة يقال سواد الناس إيش يعني سواد الناس يعني كثرتهم فالذي يتولى أمر هؤلاء الكثرة يقال له سيد أصبح واحد لا يتولى شؤون نفسه أه؟ فهو أقل من مولى فلا يقال له سيد يعني السيد لابد أن يكون مرجعا يعني له خير على الناس والسيد متولي أمر السواد أي الجيوش الكثيرة وهو صلى الله عليه وسلم متولي أمر العالم بأسره متولي أمر الناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم قال والمختفي من محمد سيدي كل مختفى مقتفى, مقتفى والمختفى المتبع المتبع أفول المقتفي المتبع أما هنا المقتفى لأنه متبع صلى الله عليه وسلم والمقتفى المتبع بفتح الباب وإذا كان سيد المتبوعين وإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين اذا كان سيد المتبوعين الانبياء والمرسلين العظماء نعم هؤلاء متبوعون وهو سيدهم فإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب اولى سيد السيد سيد واذا كان سيد المتبوعين نعم فهو سيد التابعين محمد سيد كل مقتفى من اين جاء المعنى السيد كل مقتفى كل متبع محمد صلى الله عليه وسلم سيده كل مقتفى متبع نعم محمد صلى الله عليه وسلم سيده فهو سيد المتبوعين معنى ذلك التابعين يعني هذا اللي يجوا يعني في المرتبه الثانيه فهو سيدهم من باب اولى تفضل من خصنا بخير بخير من قد ارسل نعم مضافه لمن بخير من بخير الذي ايش الضمير ايش ايوه بخير <تصفيق> لا من الاولى من الأولى من خصنا نحمده نحمد من خصنا من الأولى بدل من الضمير في نحمده لكن بعد ذلك من خصنا نحن معاشر المسلمين الله تعالى الذي خصنا بخير من بخير الذي قد ارسل فبخير مكسورة وغير منونة مضافة لانه قال وإذا كان سيد المتبوعين إذا من أين أخذنا أنه سيد المتبوعين لأنه قال سيد كل مقتفى والمقتفى هو المتبع إذا هو سيد المتبوعين فهو سيد التابعين فهو سيد التابعين من باب أولى نعم قال العربي قال والعربي نسبة للعرب والهاشمي نسبة لبني هاشم والمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم والصلاة في اللغة نعم قال صلى عليه الله ما دام الحجاب والصلاة في اللغة نعم العطف والصلاة في اللغة العطف فإن يضيف إلى الله يعني أصل الصلاة ايش معناها العطف لأنه في الأصل ماخوذه من الصلو والصلو هو الصل نعم فصلاة بمعنى إيش عطف صلوه الاصل ماخوذه من الصلو الصلو هو هنا عند الكشح فهذا هو أصل المادي أصل المادي هكذا فاذا أصل معنى الصلاة هو ايش الانعطاف والعطف فإن أضيف إلى الله سمي رحمة أو إلى الملائكة سمي استغفارا أو إلى غيرهما سمي دعاء والحجى تقدم أنه العقل واللجج جمع لجة وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير متى يقال لجة فحاسس ايش حسبته لشة يعني شيء ماء كثير غزير لجج البحر واللجج جمع لشة وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير والمراد بها هنا المعاني الصعبة